فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن سئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً